بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فهدو ولا تم تستكثر ولربك فصل فإذا نقر في الناقوم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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقو قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نفوض مع الخائضين وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ التِّينِ حَتَّىٰ أَتاَنَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ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 يا الله واهل التقوى وأهل المغفرة